ونواصل حديثنا حول كف الصلاه صفة صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء الماضي تحدثنا عن السجود وذكرنا صفه السجود ابتداء من النزول ينزل الانسان باليدين ام بالركبتين خلاف بين اهل العلم ولا يضرك بأيها فعلت أو بأيها ما بدأ. ثم إذا سجدت تسجد على سبعة أعظم الوجه الجبهة والأمر واليدين الكفين وركبتين واطراف أصابع القدمين وتكونان مستقبلتان القبل كذلك يقول المسلم في سجوده سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ثم يجتهد في دعاء في السجود في صلاة الجماعة لا ينبغي أن يبدأ المأموم في السجود إلا بعد أن يستقر الإمام ساجدا على الأرض ومساوات الإمام ومسابقة الإمام غير جائزة غير جائزة طيب بعد ذلك بعد انتهاء السجدة الأولى يجلس المصلي جلسة اسمها جلسة بين السجدتين اولا كيف تكون هذه الجلسة بالك معي أنا عندي قدمات قدم يمنى وقدم يسرى هعمل ايه هفترش الرجل اليسرى وأجلس عليها وانصب الرجل اليمنى وتكون اصابعي او على الاقل الاصبع الاكبر مستقبل القلب، ازاي؟ هل بقى؟ هذا الرجل اليسرى اهي؟ هم؟ كده واجلس عليه الرجل اليمنى منتصبه كده واقفه كده واصابع القدمين متجهه اللي ايه؟ للخدمة. واضح يا خدر؟ هذه الرجل اسمها جلسة؟, اسمها جلسة دي؟ الافتراش اسمها جلسة ايه؟ الافتراش اسمها الافتراش ليه؟ لاننا نفرش الرجل اليسرى ونجلس عليه خلاص طيب ده بالنسبه لوضع الرجلين طب بالنسبه للوضع ها. انا قعدت بقى وضع الرجليه ها. اليد اليسرى هي دي بعملها زي البق كده وام لقمها ايه ركبتى وسند بيه بال... باللي احنا بنقول عليه الكوع ده اللي هو المرفق اثر بيه على الفاخر والإيدي ها عندنا كده مفرودة والجزء ده اهو كده اهو سهلت على حفة الرجبة كده وإيدي دي ايه ده بيبقى في التشارف ها أجلس هكذا هذه اسمها جلسة ايه جلسة الافتراش او جلسة بين السجدتين دي جلسة ايه بين السجدتين خلاص كده واضح طيب هذه بالنسبة للجلس وطبعا واجهي وبصري محلل ايه محل السجون يعني جلسة الانسان الذليل الخاضع بين يدي ربهم ساعتها بقى بتقول ايه بتقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي عبد ابق وقاعد كده قدام سيده وقول يا رب اغفر أنا انا جيت لك وبين ايديك هوك وقد كنت عاصيا قبل الصلاة رب اغفر رب اغفر لي وتفرغ بدر او تقول الله ما لي الحن وعافي واهدني واجبرني وارزقني يبقى دعاء أو او دعاء لك تقول هذا او اما تكرر رب استر لي رب استر لي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثم بعد ذلك تسجد السجدة الثانية كما سجدت السجدة الاولى والسؤال ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش السجود سجود واحد طويل لانك اذا جعلته طويل انا هجعل اقير وجود هيبقى سجدة واحدة وخلاص زي ما تكون لكن اراد الله ان يتعدد السجود في الصلاه لانه روح الصلاه واعظم معاني العبوديه ان تضع اشرف ما فيك على الارض لله عز وجل لذلك الفتحة بقراءها مره واحده في المراجعه الركوع يبقى مره واحده سنه على ال محمد مرة واحدة السجود والوحيد في بيت اللي مرتين ليه ليتكرر التذلل والخضوع لله عز وجل منك في كل ركعة واضح يا تسجد السجده الثانية كما تسجد السجدة الأولى تماما لنعيد ما قلنا ثم بعد ذلك تجلس جلسة الاستراحة بين الركعتين احنا كده بنصلي خلصنا الركعه الهين الأولى هعمل ايه بقى هجلس السجدة خلي بالك معايا كده همصب رجلالكين واقعد عليهم كده يعني بعد أم ما قوم السجود ما بحضش على طول كده فاز مرة واحدة انا بعمل ايه؟ باستريح جالسة ما جالسة استراحة بعضها كده اوه؟ لحظات كده وبعدين بعد كده اعتمد على اداية تاني واروح ايا وايه خلاص؟ لما اقوم ما بارفعش اداية بقى والله اكبر بقول الله اكبر من غير ما بارفع اداية تاني واروح اضيعها على صدري وابدا في الركعة الثانية وبكده الكون تمت لنا ايه؟ ركعة واضح يقولنا اي سؤال لا يكلف الله نفسا الا وسعها